ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربك وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الظلمين